حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن له قادر يوم تبلس رائر فما له من قوته ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل